لآن ل ا ق ر آ ن الله ك ه ا ل ح م د ل ل ه خ د م ا ل ت ا ل ت ق ن ا ل ر ح ي الرحيم صراطا ل مستقيما صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم وَإِنَّ ي ْ د ُ و ن ن َََََ ا ف ف ك ر ُ و و َ ت َ و َ ل َّ ن ا ب ل س ا ل ل َّ ه ل و َ ا ل ل ا س ل ا م ي the <laughs> fruit